مشتاق مومن محمد بن فيصل المشعلي مشتاق اشوفك واسمعك ياريش في الشوفة النور سعى مشتاق اشوفك واسمعك ياريش في الشوفة النور ساعة Mistä kaasu, واستمع kwa, stama, west, goldin, jogal wah, italy, a belgium, a wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, صوتك يصير اللي يحب استمع مش تاقى شوفك لا تقوليني بعدين الكون في عيني يروق التساعه مش تاقى شوفك واسمعك يريش العين شوق الكفير في شوفة النور ساعه مش Mä kaashuifik, vois tammaa, vois tekoolin. Shuqal uhiin, eli ihapeljmaa. Mä shtaika shuifik, jä ha voalbalitak fin. Takfini أكبر براهين المحب القناعة مشتاق أشوفك لو ما تقضي لي الدين أهم شيء إنك تحفظ الوداع بشتاق أشوفك واسمعك يا ريش العين شوق في لشوفة النور ساعة مشتاق أشوفك واستمع واش تقولين شوق الوحيد اللي يحب الجماعة مشتاق أشوفك وترجعك يا زين قلت أمي وابغى منك سمع وطاعه مشتاق أشوفك وانتي يا ظن تدرين تدريني بين الوصل عكس القطاعه مش تاقشوفك والوعد بين قوسين أخشى وعدنا لا لاتذيعه لداعه ومش تاقشوفك جاك خط وعناوين قال المثال شخص يراعيك راعه مش Kuinka kauan sinun on kestänyt? on kestänyt. Sinun on kestänyt. Sinun on